كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 127. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف وإن يظهروا يْقُوهِي فُ كِلَ وَلاذَّا يُغَُكُ بأَفْواههم وَتَأَّ قُلُوبُهُم وَكتَوهُم اشتروا بآيات, اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا والذي منه وأولئك هم المعتدون وأولئك إِنتَ وَقامَ الصوَلَةَ وَآتَزَّكاتََ فَإخْوانُ قُمكِ الددينين أي تَبوا وَقامَ الصلَةَ وَآتَذَّكاتََ فَإخْوانُكُكِدين وَنُفَصلِلآيات لِقوم ععلم وَنُفَصلِلآيات وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمَتَ الْكُفْرِ وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعْنُوا هُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم ما يرون قولا انك سوى اننا نهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فالله احق ان تقشوه إن كنتم